والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل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 ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتعا الى حين ومن اصوافها واوبارها واشعارها واللهُ جَعَلَكُمْ مَِّ خَلَقَضِلَاد وَجَعَلَكُمْ مِنَ الجِبالَ أَكناانَا واللهُ جَلَك ماَا وَجلَلَكم مِنَ الجبال كناانَ وَجعل لكمم صَرابِيلَ تقكُم الحَرَّ وَصَرابِيلَ تقك بَأسَك وَجلَك كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نبعث من كل أمة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 وَإذاَا رَاءَّذينَظَلَمُ الععَذاَابَ فَلَا يُخَفَفعَنْهُم وَلاهُم يُورَرُون وَإِذاَا رََّينَ ظَلَمُ الَّذاَابَ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم القىو اليهم القول انكم لكاذبون القىو اليهم القول انكم لكاذبون والقىو الى الله يوم اذن السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون والقىو الى الله يوم اذن السلم وضل عنهم